سبناه بعمين، سبنا إلى الله وله من الصالحين، سبنا محمد العبد ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه، ومن تبع ذهه يوم الدين ثم أما بعد، نزلنا في الباب الثاني لعبور هذا الكتاب المبارك. قال المصنف رحمه الله تعالى من آداب طالب العلم. قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه من حق العالم عليك اذا اتيته ان تسلم عليه خاصه وعلى القوم عامه وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك ولا تقل قال فلان خلاف قولك ولا تاخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال فإنه بمنزلة النقلة المرتبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء بمنزلة النقلة المرتبة يعني التي يسقط منها الرطب طعيم سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن بالحق العالم أن لا عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب ولا تلح عليه إذا كذب، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفضين له سرا يعني لا تفضين سره يعني ألا تفشي سره إذا أثر إليك بشيء فلا تنقل سره إلى الناس ولا تغتابن عنده احدا ولا تطلبن عثرته وان ذل قبلت معذرته ولا تطلبن عثرته يعني لا يكن هم الطالب ان يختبر شيخه او فضل عن ان يحب ان يتعثر أو يأله ويرضى اذا يعني اخطا او ذل هذا من القلب والعياذ بالله وان ذلت قبلت معذرته وعليك ان توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ امر الله ولا تجلس امامه وان كانت لك حاجه سبقت القوم الى خدمته معنى ولا تجلس امامه يعني لا تجلس قبله وهو واقف. وانما تبادر او تنتظر ان يجلس هو اولا وان كانت له حاجة سبقت القوم الى خدمته وهذا ايضا توقير للعلم وهذه الأداب مبنها على الانضباط وصيانة العلم وتوقير أهله بناء على توقير الشر الذي هو مهدته كلام العلماء من الوحي الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريق ومن الإفراط مبالغات بعض ومن ومنح نحوهم من الغلو إلى الحد الذي لا يليق شرعا ولا يقبل شرعا ومن التفريق فعل كثير من الناس مما لا يلتزم مثل هذه الأداة والضادق ما كان في هذه السلف رحمه الله تعالى من مثل هذه اللقول التي ينقلها المصنف وهذا قليل في زماننا على كل حال من يلتزم هذه الاداب قليل في زماننا ومن هذا القليل الذي يلتزم مثل هذه الاداب المصنف صاحب هذا الكتاب فإنه معروف بمثل هذه الاداب حدث بشيخ لنا قرأنا عليه القرآن وقرأ عليه المصنف حفظه الله تعالى انه زاره يوما فقال لي رئيس عجبا من الشيخ محمد السليمان قلت له ماذا رأيت هو شيخه الشيخ محمد يقرأ عليه الاطفال قال يمشي معي في الطريق ثم يسبقني ويعتذر قال له سبقتك ويقول لي يعني خشيت ان تكون حفرة في الطريق فسبقتك حتى إذا كان شيء يعني دفعته عنك وتارث يتأخر وإذا كان الطريق مفتوحا تأخر عنه وإذا كان الطريق مخوفا تقدم وجعل يفعل معه مثل هذه الأداء التي نقلت من أفعال السلف ومن فعل أم بكر مع النبي صلى الله عليه وعليه وآله أن تجد من يروي هذا كثير وأن تجد من يلتزمه عملية قليل. من هذا القليل كما قلنا المصنف نفسه حضرة الله تعالى. فقال الخصي البغدادي رحمه الله يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهات وكثرة التنادر أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس. التبذل فعل الشيء الذي يعني لا يليق. لا ينادى، فقال الطالب ومثل لهذا ببعض الصور بالسخر والضحك والقهر، فكثرة التناضر التناضر يعني أن يقول نادرة، فقعد له فيسمع الثاني فيتذكر بها نادرة أخرى، فيقول هو الآخر، وقلنا يوم كذا وقع ذلك، والثالث والرابع، ويخرج هذا إلى حد اللغو. وما لا فائدة فيه بخلاف ما كان فيه فائدة معتبى فهذا لا فائدة به ولكل ما قال المقال قال وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريقه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فاما متصله وفاحشه وسخيفه وما اوغر منه الصدور وجلب الشر فانه مذموم متصل المزاح يعني المزاح الكثير وفاحشه يعني الذي لا يليق الكلام الذي فيه فحش وسباب وألفاظ قبيحة لا تناسب العلم واهله ولا يلزم من معنى فوجد ألفاظ قبيحة قبيحه ان تكون ألفاظا قبيحه عند العوام فكل كل طائفة لهم ما لا يليق بهم قد تقول الكلمة ليس فيها شيء عند العوان لكنها تقبح بأهل العلم وما أور منه الصدوط يعني مما جلب التنازع والشقاق فإنه مذموم وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المرؤة يعني ليس منهم مطالب العلم أن يكون مهرجا أو أن يكون مهلواناً أو صاحب مذاح هذا قبيح ولا يليق به أن يعرف بها ولا ينافي هذا أن يكون صاحب دعانة لكن دعانة رقيقة وصاحب ادب وصاحب ظر فرق بين هذا وبين هذا صاحب الظر يعني الذي تحصل معاشرته ومجالسته وله دعابه نطيفة لكن دعابه مفيدة وفيها يعني أدب وفيها حصن معاشرة بخلاف من يمزح للمزاح ولمجرد أن يضحك الناس هذا قبيح ومن أدبه أن يحضر درس الشيخ على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات وكان الشيخ أبو عمرو يقطع من حضر من الفقهاء الدرس. الشيخ أبو عمرو الذي ينقل عنه ابن جماعة، الشيخ أبو عمرو من الطلح، وليس أبو عمر. وكان الشيخ أبو عمرو يقطع من حضر من الفقهاء الدرس محففاً بغير عمامه أو مفكك أزرار الفرجية. كان الشيخ مصطلح الإمام المعروف يقطع من حضر من الفقهاء الدرس محففاً بغيه عماماً يعني يقطعه عن الدرس لأنه لم يتأدم مع العلم وأهله ومع علاقة العمامة على الشعر بالنسبة للطالب العلم العلاقة أنه ينبغى أن يكون طالب العلم من أكمل الناس هيئة ومن أحرص الناس على ما يليق به من السند ومن المرؤاة، ولا يقال إن العمامة من السند التي يتعبدوا به، أبو عمرو بن عبد البر، عمرو بن الصراح يعرف هذا، ولكن من أول الناس بإقامة المرؤاة، ويعني حرص على كمال الهيئات أهل العلم فإذا ترقص أهل العلم في هذا فإن عامة الناس يمزدون ترقصها ولهذا لا ينبغي أهل العلم أن يفرطوا ولا أن يقصروا فيما يليقوا به في زماننا إن لم تكن يعني شائعة فلا أقل من غطاء الرأي فأصل غصاء مشروع كما كان الشيخ العباد رحمه الله يقول لا يلزم يعني وضع الغترة على هيئة معينة أو الإمامة على هيئة معينة هذه من سونا العداء تختلف من بلدة إلى بلدة لكن الذي ينبغي أن يكون رأسه يعني عليه غطاء على حسب عادة بلده كان صوّدانيا مثلا لف كورة العداء كما هو معروف إن كان خليجيا لبس الغترة على النحو المعروف وإن كان ما كان ينبغي ان يكون هناك اصل المساله وطالب هذا خصوصا اذا كان طالب علم اما ان يكون حاسرا فليس بحرام لكن طالب العلم لا يتحرك في مساحه الحلال والحرام والواجب والمحرر وانما يحلق فوق هذا في مساحه المروءه وما لا يليق وما يليق وما ينبغي لاهل العلم وما لا ينبغي فلا ينبغي لطالب العلم ان يكون حاسرا وإنما ينبغي أن يكون يعني على رأسه ما جرت العادة في بلده بلباسه خصوصا من أهل العلم ولهذا كان الشيخ أبو عمر أو أبو عمر ابن الصلاح كان يقطع من حضر من الفقهاء محففا بغير عمام أو مفكة أزرار الفرجية الفرجية نوع من السياب له أزرار وهؤلاء يعني يزررون الأزرار تزرير أزرار معروف عند أهل ولم يقول أحد لأبي عمرو من الصراح أنت مبتدع وأنت تخالف وكثيرا ما يمر عليك مثل هذا في تزليل الأزرار أو مفكك أزرار الفرعية يعني يقول أن أخرج واربط أنظره لك قبل أن تأتي لأن هذا لا يديق وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض السياد أحب إلي يعني يجود أن يلبس ما يلبس من السياد لكن أحب إلي أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض السياد ويقصد القارئ طالب العلم عموما لأن طالب العلم يكون قارئا قد جمع القران وبعد ذلك ذهب يطلب الحديث ويطلب الفقه ويطلب غيره من ابواب العلم فكثيرا ما كانوا يقولون على طالب العلم قارئ أو يقولون طالب حديث أو يقولون فقيها من من تسمية الشيء ببعضه كما نقول هذه الظهر أربعة مكعات أو أربعة تجادات كلاهما يعني ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق كلما كان طالب العلم أو صاحب الدعوة أو إمام المسجد أو قارئ القرآن كلما كان يعني عظيما في نفوس الناس هذا لعظمه الحق الذي يحمله وهو ينوي ذلك ولا ينوي يعني تعظيم نفسه وإنما ينوي تعظيم ما في صدره من العلم ومن وسائل ذلك أن يكون أبيض الثياب والناس إذا رأوا الرجل أبيض الثياب نظيفها على أحسن هندام ازدادت هيبتهم له وقال ابن جماعة في أداب المتعلم مع زملائه أن يتأدم مع حاضري مجلس الشيخ فإنه أدب معه يعني التأذب مع الرفقاء أدب مع الشيخ واحترام لمجلس وهم رفقاؤه فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه واقرانه لا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجال التحديث ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا باذنهما معنا يعني إذا اضطر أن يجلس بين اثنين يستأذن هل تأذنني أن أهزت هنا خشة أن يكون بينهما حديث أو بينهما ود أو أنهما يرغبان في المصاحبة فيقطع عليهما ذلك وهذا من الأدب وكل هذا لا يضر أن تتلطط وتترفق وتبتسم وتستأذن وتراعي الأدب هذا في حقيقة بما ينشرح له مصطبس وتنفسح له النفس ولا يضف بالباب أولئ وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال فإن ذلك أقرب إلى نفعه به وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء يعني في الطريق فقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني لأن من وساوس الشيطان أن يقول للطالب إن الشيخ فيه كذا وكذا وكذا ويحاول أن يصرفه عن المحاسن إلى المتاوين والإنسان معقوب ولا ينفك أحد من شر وخير لكن من كثر خيره فذاك لكن طريقة الشيطان أن ينبه على القبائح والمتاوين وتتبع العورات حتى ينفر الطالب لا من الشيخ في الحقيقة وإنما من الطريق الذي يدل عليه الشيخ ومن البضاعة التي يدعو إليها الشيخ السنة والمتابعة والديانة والاستقامة والعلم والعمل والدعوة هذا كله يعني مقصد الشيطان من دلالة الطالب على عيوب الشيخ ولهذا كان هؤلاء الفقهاء يتصدق بهذا الغرض اللهم مستر عيب شيخي عني ولا تزهد بركة علمه مني وما عيبه في خصة نفسه وزنبه وما هو أهله هذا بينه وبين نفسه يعني لا يضر طالبه كما كان بعض الشيوخ يقول اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري الحمد لله